اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت ف إ ن ك تقضي ولا يقضى عليك إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ت ب ا ر ك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت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 و اللهم ا ر و الْأَعْلَى ت ك ي انا أَرْحَمَ ر ح م ا ا ل ي ل ل ه م إ نسالك ن أ ل ك من من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما اللهم كله وآجله لم نعلم نسألك منه من إن خير ما س أ ل ك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من بك م شر اللهم استعاذك عبدك منه محمد ونبيك ص ى ا ل عليه ل و س و ع ب انا د ك ا ا ل ل ص ح و ل ل ه م إ ن ن س أ ل ك فواتح الخير وجوامعه و أ و ل ه و آ خ ر ه وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة من يا رب العالمين اللهم إ ن ن س أ ل ك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إ ل ى حبك يا رب العالمين اللهم إ ن ا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ومن غ ل ب ة الدين وقهر الرجال اللهم إ ن ا نعوذ بك أ ن نقول زورا أ و نغشى فجورا أ و نكون بك مغرورين اللهم إ ن ن ا نعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق يا رب العالمين اللهم إ ن ن ا ن س أ ل ك موجبات رحمتك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 اللهم اجعلنا في ل ي ل ة القدر اوفر الحظ والنصيب اللهم اجعلنا ممن قام ل ي ل ة القدر ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم ذكرنا من ا ل ق ر آ ن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا و ر ز ق ن ا حق تلاوته آ ن ا ء الليل و أ ط ر ا ف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن لقلوبنا ضياء و ل أ ب ص ا ر ن ا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع ح د د و ولا ه تجعلنا ممن ق ي ي م حروفه و حدوده اللهم اغفر لجميع م و ت المسلمين اللهم ذ ي ن شهدوا ك ولنبيك ذلك بالوحدانية بالرسالة وماتوا على ل ل اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف و عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان اللهم إ ن ه م جياع ف أ ط ع م ه م ومساكين فارحمهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا و أ م ه ا ت ن ا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب أ م ه ا ت ن ا من النار اللهم لا تفرق جمعنا إ ل ا بذنب موفور وسعي مشكور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن